تلقي موقفكم جميعا وقت الله يقبل دعوكم فرطتم بالخير ديابنا دينا نبينا عالم صادق هذه من قسم تلقينا تفورا شاب